ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وعصلحوا فإن الله غفور رحيم قوله تعالى في هذه الآية يرمون معناه يقذفون المحصنات بالزنا صريحا أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنا وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام الأول جلد القاذف ثمانين جلدة والثاني عدم قبول شهادته والثالث الحكم عليه بالفسق فإن قيل أين الدليل من القرآن؟ على أن معنى يرمون المحصنات في هذه الآية هو القذف بصريح الزنا أو بما يستلزمه كنفي النسب فالجواب أنه دلت عليه قرينتان من القرآن الأولى قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بعد قوله يرمون المحصنات ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنا ومن قال إن اللواط حكمه حكم الزنا أجرى أحكام هذه الآية على اللائط القرينة الثانية هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى والزاني لا ينكح إلا زانية الآية وقوله تعالى الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على احصانهن أي عفتهن عن الزنا وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن بالزنا وقد قدمنا جميع المعاني التي تراد بالمحصنات في القرآن ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فذكرنا أن من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات كقوله تعالى محصنات غير مسافحات أي عفائف غير زانيات ومن هذا المعنى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات أي العفائف وإطلاق المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب ومنه قول جرير فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنوا محصنات لم تدنس حجورها وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف في كلام العرب ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني فقوله رماني بأمر يعني أنه رماه بالكلام القبيح وفي شعر امرئ القيس أو غيره وجرح اللسان كجرح اليد واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات الجهة الأولى هي القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد بالرمي في قوله يرمون المحصنات هو الرمي بالزنا أو ما يستلزمه كان في النسب كما أوضحناه قريبا الجهة الثانية هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا رماها بالزنا ولكن الله جل وعلا بين أن زوج المرأة إذا قذفها بالزنا خارج من عموم هذه الآية وأنه إن لم يأتي بالشهداء تلاعنا وذلك في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية ومضمونها أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن له شاهد غير نفسه والمعنى أنه لم يقدر على الاتيان ببينة تشهد له على الزنا الذي رماها به فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحدة منها أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا ثم يقول في الخامسة علي لعنة الله إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به ويرتفع عنه الجلب وعدم قبول الشهادة والفسق بهذه الشهادات وتشهد هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحدة منها أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة غضب الله علي إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا كما هو واضح من نص الآية الجهة الثالثة أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنيا ولم يبين ما أعد له في الآخرة ولكنه بين في هذه السورة الكريمة ما أعد له في الدنيا والآخرة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 وقد زاد في هذه الآية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الآية بكونهن غافلات ثناء عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في قلوبهن لحسن سرائرهن ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر والدهاء وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحا لها لا ذما ومنه قول حسان رضي الله عنه بل هاء غير وشيكه الاقسام وقول الآخر عهدت بها هندا وهند غريرة عن الفحش بل هاء العشاء نؤوم والظاهر أن قوله تعالى لُعِنُوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون محله فيما إذا لم يتوبوا ويصلحوا فإن تابوا وأصلحوا لم ينلهم شيء من ذلك الوعيد ويدل له قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا الآية وعمومات نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله من ذنبه توبة نصوحا تقبلها الله منه وكفر عنه ذنوبه ولو من الكبائر وبه تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين إن آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء التي جعل الله فيها التوبة بقوله إلا الذين تابوا عام وإن آية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة الآية خاصة بالذين رموا عائشة رضي الله عنها أو غيرها من خصوص أزواجه صلى الله عليه وسلم وأن مر ما هن لا توبة له قال المؤلف هذا خلاف التحقيق والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بقيت لنا بقية من حديث حول الآية نستكملها إن شاء الله في لقائنا القادم فحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.